جَزَ أُغم دَرَب بِدِ جَن توعدِ تجر مِتَق تِ غَلأَه خدَ في رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخرجت الأرض أسقالها وقال الإنسان ما لان ذا يوم الناس اشتات من رؤم ام ما لهم تخيرا يرى ومن بسم الله الرحمن الرحيم والل يا انت صبحا الموري انت صبحا فالمغير سَوْسَقُ به فِي جَمْعَا إِنَّنِي إِنْ فَتَنِي يَوْمَئِذٍ لَنْ كُنُود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيد حب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبول